سورة الذاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 كم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم كرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سئ فقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها, فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن. وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فاستطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدينا وإن لموسيعون والأرض فرشناها فنحمل الماهدون دون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله فَكَمْ مِنْ هُنَاذِيرٍ مُبِينٍ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَاذِيرٍ مُبِينٍ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَاذِيرٍ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 يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة ذو القوة المتين لَلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أصْحَابِهِمْ مِثْلَ ذَنُوبِ أصحابهم فَلَا يَسْتَحْجِلُونَ فَوَيْلٌ لَلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ للذين كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الْقِيَامَةِ